وَلَ قَدجَ أَهُمْ مِنَ الأأَم بَائِمَا فيِيه مُسْلَجرَ حكْمَةُ بَال وَتُ فَم تُغْن النُظُر حكمَة بَالِ وَتُ فَم تُغْن النُنظرُر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر قال قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا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 وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ وَضَيْفَهُ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ أَصْبَحَ هُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ لَمْ يُنذَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُوا بَرَاءَةً فِي الذُّلِّ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسغر يوم يسحبون في النار تَقَرُ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكَّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُّوهُ فِي الزبر